أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسنات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن لكم لا في قول نختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة نسون يسالون ايان يوم الدين يوم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 جاء بعجل سمين فقربه اليه قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرت فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم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 منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله لاه آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من الرسل إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو نجنون أتوصوا به